لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله من عرف الله حقا نال لذة السجود شعر بلذة التسبيح يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل جاء في الحديث النبي دهود أن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بني فقال يا بني وصيكم بإثنتين وأنهاكم عن إثنتين وأوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كنك حلقت في المفرغة لا إله إلا الله وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرق والكبر لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراط نال من النساء مرادة سهر في مواطن يسهر فيها يسهر فيها أهل الفجور ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب ثم قدر وهذا من لوازم الطوبة أن يسجد لله فلو كان منصفا لاخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل يعني أثناء الحمد لله على فضله وكرمه ونسأل الله حصنا الختام حصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبار لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام لكن نجزم أنه لا شيء يحدل لذة السجود لله جل وحلا الزمع في الإنسان جبهة فإذا ارتضى يجعلها في الأرض في التراب إجهالا لله فإنه لن يحكم من الله رحمه فرعون كان يقول أنا ربكم الأحلى فالله لما بعثوا من سواهرهم قالوا لهما قولا له قولا لينا هذا وهو يقول أنا ربكم الأحلى فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم واصنعها الليلة أطفأت النور لتنام ثم أخذت فراشك ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إلى رؤية الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديهم فأطعدت للنور ودعبت إلى مكان متوئك فتورضع ثم وقفت تقرأ القرآن ثم سجبت قسما بمن احل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من بثا اعلم بث ما يقول النبي توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقط ما في الساجدي وقال ربنا يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشئة أو ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالموا أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم فحتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة أسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله رطوبه لعبد انار قبره قبل ان يدخله وارض الله قبل ان يلقاه وصد لا قبل ان يصدعه